رحيم والصلاة وسلام على خير ما صلى وصام وطاف رجل الحرام وعلى آله وصحبه ومن تبيحهم بإحسان إليهم القيام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقائق معدودة لك أنت خشام أنت يا من تراني وإلى كل شام والله الذي لا إله إلا هو إني أحبكم في الله سبحانه وتعالى ولكن هذه وقفات أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها القائل المستبر أخي الشاب لا شك لو سألنا كل الناس الكبير والصغير الذكر والأنثى الفقير والغني لو سألناهم عن ما لا تبحثون لقال كل منهم يقول نبحث عن السعادة وعن راحة هذا القلب أخي الكريم هذا القلب خلقه الله جل وعلا ويعلم أنه لا يسعد إلا به جل وعلا اسمع ما هذا يقول الله سبحانه وتعالى اسمع وتأمل <تصفيق> الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب ما يطمئن القلب ولا يسعد إلا بالله جل وعلا كم من الشباب يبحث عن السعادة لكن ما وجدها والله يسمع أغنية يزيد همه هم, هم. يناظر إلى الشاشات والقنوات يزيد همه هم أين السعادة حبيتي في الله السعادة لما يكون هذا القلب متصل بالله جل وعلا، اسمع إلى قصة ذلك الشاب، وتأمل في قصة هذا الشاب والله إني أعرف هذا الشاب في يوم الأيام زرت إحدى الاستراحات وكان معي داعية الشاهد دخل عند الشباب. مجموع أعمارهم تقريبا 22 سنة الداعي اللي معي يعرف الأغلبية الموجودين في هذه الاستراحة جاء وقال لي وهمس في إذني وقال يا صلاح ترى نص الموجودين أو أكثرهم ما يصلي ولا يعرف الصلاة فحاول تتكلم معهم عن الصلاة وتتكلم عن الصلاة وعن أهمية الصلاة في حياة المسلم وأن الصلاة هي الصلة بينك وبين الله جل وعلا كم من الشباب من قطع تلك الصلة فقطع الله عنها الراحة والسعادة الشاهد يا جماعة ذكرناهم بالله سبحانه وتعالى جلسنا معهم وضحكنا معهم سولفنا معهم وكان هذا الكلام في بداية الشتاء الشاهد يا جماعة بعد ما خلصنا قال لي هذا الرجل وهو يعني الكل في الكل في الاستراحة قال لي وأنا على أول مرة أشوفه قال لي يا صلاح إن شاء الله راح تجينا بعد أسبوعين ما راح تعرف الاستراحة قلت ليش قال لي بنغير بنحط مشب ملعب طائرة اللي بيجيب أرطة نبي نسانس ونبي نبي يعني يبي يغير في الاستراحة يبيجدد يبيأثث عنده طول أمل أنا وأنت كم عندنا من طول الأمل ومن أطال الأمل أسأل العمل والله يا جماعة قال لي بعد أسبوعين راح تجينا ما تعلم استراحة والله يا جماعة إنه قرب طيب وإنه كريم أخلاق عالية استقبال كم من الشباب يجي يقول والله ينطوّّع إنّ قلبي طيب وان اللي بجيب يموه بلي يا أخي بيض الله وجهك على طيبك وعلى كرمك لكن كمل هذا الطيب والكرم في الصلاة الاستقامة والهداية والله يا جماعة طلعنا من عندهم فرّقنا أعطيتهم رقمي أخذت رقم هذا الشام والله الذي لا إله إلا هو بعد 12 يوم ما كمل 14 يوم بعد 12 يوم اتصروا لي الداعية واللي كان معي وهو يعرفهم ويعرف هذا الرجل بالتحديد كلمني قال يا صلاح جنازة في جامع الراجعة خلاص للأسف يا جماعة من كثر ما نسمع أن هناك جنازة في جامع أصبح عوض عندنا عادي وما ذلك والله إلا من قصوة القلب أحبتي في الله قال لي يا صلاح في جنازة في جامع الراجحي قلت من قال تذكر هذاك الشاب في الاستراحة المكان الفلاني سماه وسماه باسمه قلت نعم الله يا جمع ما توقعت قلت يمكن يقول أخوه ولا أبوه ولا صديقة ولا جاره. قال يا صلاح هذاك الشاب اللي قال راح تجين بعد سبعين قلت فيه؟ قال ماكس. يا أخوان القصة إلى الآن ما انتهت اسمع وتأمل إلى حال هؤلاء لما تعلقت قلوبهم غير الله ووالله الذي لا إله إلا هو ما تعلق قلب غير الله إلا عذب فلا تجعل في قلبك إلا الله ومحبة الله شاهد جماعة قلت به كيف مات ومن عاش على شيء مات عليه اسمعوا تأمل كيف مات هذا الشاب من مننا يريد هذه الخاتمة السيئة قال مات وهو توه طالع من حفلة عود شك وكان شارب الخمر مات حبتي فلا وهذه نهاية ذلك الشاب والله يا جماعة الذي لا إله إلاه والربي يسأل هذا الكلام رضو القيامة هؤلاء الشباب من كانوا معه في الاستراع مجموعة كبيرة كانوا معه مات خويهم بعد فترة لقاه واحد من الإخوان الشباب قال لهم يا جماعة خويكم توم توفي مات وانت إلى آن على حالك شو قال هذا الرجل وهذا الشاب ما قال لي والله الله يرحمه فلان قال لي نطوع الحي يحيك والميت يزيدك قبل حتى ما ترحم على خويته ليه؟ لأن المحبة لغير الله سبحانه وتعالى فيا شام لا يكون عندك طول أمل لا يكون عندك طول أمل بل قد يكون هذا اليوم هو آخر يوم في حياتك في يوم الأيام أتى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن عمر وقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فأنا وأنت في الدنيا كحال ذلك الغريب أو عابر السبيل أسر الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلبي قلوبكم وأن يشرح صدري وصدوركم أسر الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه أرسل الله وسلم على نبينا محمد لا اله وصحبه عليه